بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه واحبابه ومن تبع هداه بعد يعني نحن الان في هذه الأزمان وفي هذه الاوقات تطرح افكار كثيره وكنت في مجلس مع بعض اخواني فتطرق الامر إلى طرحين وهذان الطرحان عمليان مفيدان الأول لماذا لا نغير اسم مجلس الشعب لنسميه بمجلس الشيوخ لأن الشعب فيه الأمليون وفيه الجهال وفيه من لا عقل له وفيه أخلاط فلماذا لا نسمي مجلس الشعب مجلس الشيوخ وتوضع معايير لاختيار أفرادهم هم يتشدقون بأمريكا ويجعلونها إماما لهم وأمريكا عندهم مجلس الشيوخ والشيخ في أمريكا لا يعنى به صاحب الشيب ولا يعنى به المتخصص في امور الدين وانما يعنى بالشيخ ذلك الرجل القادر على نفح المجتمع وتقديم الاراء والمشوره بطريقه علميه صحيحه وهذا الكلام جيد عندما استمع إلى ترادم أو ترجمات الحوارات التي يجريها أفراد من مجلس الشيوخ الأمريكي تجد أن الواحد منهم على ثقافة عظيمة جدا بينما الواحد من مجلس الشعب أمرهم مختلف وسأقول لكم طرفة طرفة جميلة وسمحوني لأن صوف قد في هذه الأيام أخذ هؤلاء القوم الذين في مجلس الشعب يعني ذهب الى محافظ لاحدى المحافظات وطلب منه خدمه أن يزكيه عند محافظ اخر فزكاه فقضيت هذه الخدمه عقد مؤتمر لشكر ذلك المحافظ وكان ذلك النائب لا يعرف اش ذلك المحافظ فبيقول يقول وتقدم دائره كذا الشكر الجزيل لسياده الوزير المحافظ اللواء علي حسن سلوكه هي على حسن سلوكه ليس وصلت يعني هي على حسن سلوكه علي حسن سلوكه طبعا هذه هي العقليه التي تسيطر على مجلس الشعب عندنا احيانا الانسان كان ينظر الى بعض لقطات غافله غافله مني ليست رافضه فأجدوا ان معظمهم إنا نائمون وإما يتماجحون وإما يتحدثون ويتهثتون الرجل يتكلم وهناك المتفكلات عشين جدا اللي بيحب الاسلام كده المتفكات اللي بره المتفكات بره بس يتجي بجنب ومش حد يوافق حاجه قدام الجراجات ليه في سيارات دخله وطلعه عايش جدا يا حبيب معنى اشي عايش فين جدا فهذا المجلس لا يمثل حكمه المجتمع ولا عقل المجتمع ولا روح المجتمع ولا فكر المجتمع، وإنما يمثل نمطا من الأنانية حقيقة، ولذلك أقول لك لابد نجبي عمال إذا في هناك عمال طب العمال ده على أي أساس اخترت ذلك العامل أنا لأجدر بالعامل أدلس هتلر كان عاملا في مناجم الفحم. وصار بعد ذلك رئيسا لألمانيا وفتح البلاد شرقا وغربا وأصده عامل في منجا صح ليس في ذلك ضيج ولكن عقلية سذة فمجلس الشعب فيه أخلاق أخلاق لا يمثلون الأمة لا في دينها ولا في ضميرها ولا في توجهها ولا في فكرها ولا تصورها فلماذا نطالب بان يكون هذا المجلس بهذه الوضعيه اذا ينبغي ان يكون ايضا من جمله المطالب ان نغير هذا المجلس ونضع معايير لاختيار الشيوخ الذين يمثلون الامه ليكون هذا المجلس بمثابه الأهل الحل والعقد الذين يوكل إليهم الاجتهادات الدقيقة في شتى مناحي الحياة لا أقول الاجتهادات الدقيقة في مصروف الشرعية فهذا شأن المجالس في الفقهية ولكن أقول في شتى مناحي الحياة فيتصور أن يوجد فيه البارعون في الهندسة والفلك والفجياء رياضيات والاحياء والاداب والعلوم الانسانيه والتجاريه وعلوم الديانات الى غير ذلك هذا كله متصور فهذا اقتراح فصراحه عندما تناقشنا في ذلك الموضوع وانتهينا الى هذه الصبغه رايت انها صيغه حسنه ربما لم يلتفت اليها احد الأمر الثاني مسألة يعني كانت تلفت نظري وتناقشنا فيها أيضا مع بعض الاناث ومنهم اخوه شفيفة لنا في الجامعة ان هذا الأمر مقلق هجم الناس على الأراضي الزرعية وعمروها وضوروها وضاعت الأرض الزرعية ضاعت الأرض يعني 90% من سكان مصر أكثر من 20% من سكان مصر حول هذا الشريط الضيق الذي يقع على جنبتين النيل ودى النيل بيحمل أكثر من 90% من عدد سكان مصر فروح البلاد وحياتها في الرخة الجرعية هذه الرقعة الجرعية هي التي تمدنا بالمحاصيل الاستراتيجية والاهتيازية فإذا ضاقت هذه الرقة كان في ذلك العمد الذي يصيب الشعب لكن هذا أمر طرا وهذا يدل على ثقافة سيئة للشعب أن الشعب لم يثقف بعد وأهل مصر لن يثقفوا ابدا إلا بالإسلام الإسلام والذي سيفقفهم ويرقق في باعهم تصطاد نحن ننكر على رجال الشرطه مثلا استعمال العنف والضرب المبرح والسباب وانفلات الاخلاق ننكر عليهم ذلك الامر الاسلام هناك خطا يقابله عقوبة عقوبه وهذه العقوبه لا ينبغي ان يكون فيها اسفاف او زياده حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيح وفي غيره أن رجلا دي به شاربا الخمر فقال النبي عليه الصلاه والسلام اضربوه قال ابو هريره فمن الضارب بنعله ومنا ومن الضارب بثوبه ومن الضارب بيده فقاف شبه احدهم يعني شد احيانا عند الضرب يسخن هيضرب بس كده ولا مع الضرب يبقى في ضربك يعني شويه حبيش فواحد وسط الضرب شخم فرحم الدلو شتمتين فنهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تؤن الشيطان على اخيك سبحان الله اذا شرب الخمر يضرب لكن لا يسب انظر الى هذا الادب لا يمكن ابدا ان تجد ادبا رقيا كالأدب الذي يعلمه الاسلام أبناءه وأببعه فالإسلام يركز على الأدب والأدب هو الحدود الفاصلة للسلوك الإنساني السلوك الإنساني إذا لم يعرف الضوابط والحدود الفاصلة سيقع في الشطط والمجاوزة ولذلك المجاوزة في المعاملة دليل على عدم الأدب دليل على عدم الأدب ولذلك مثلا تجد اثنين من رجال الشرطه رجل يعامل الناس بلطف ورجل الثاني يعامل الناس كانهم عبيد وهو سيدهم الـ الـ الـ الامر او الفارق بين اثنين ان هذا رجل مؤدب والاخر ليس كذلك رجل بيئته حسنه والثاني ليس كذلك دخل القاسم ابن محمد و معه ابن عم الله على عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ف فتكلم القاسم ابن محمد أحسن وتكلم ابن عمه فلحن لحن أي لم يحسن الكلام ذل أخطأ فقالت عائشة هذا أدبته أمه وهذا لم تؤدبه أمه هذا أدبته أمه أي الأسرة الأسرة نحظا حطير ومفيد جدا فإذا فقد الإنسان دينه الذي به يهذب وأسرته التي فيها يرتع فكيف يكون مؤدبا كيف يكون معدبا انظر عندما كنا في اللجان قصت علي هذه القصة في شارع جهان شاب يركب سياره قبيل الفجر اوقفته احدى اللجان لم يقف ومن شده خوفه جار من السياره فجار الناس خلفه امسكوه اوسعوه ضربا ليس لم يسك هو من شده الرعب رحلتني السياره ودور الجبل فهم لما شوفوا يجري مسكوه واوسعوه ضربا لم يسالوه ما اسمك ولماذا جريت ها؟ لم يسالوه اوسعوا ضربا ثم بعد ذلك تبينوا انه رجل طيب وابن اسره طيبه والذي اصابه ذعر عندما راى السيوف الطويله وراى العصي الغليظه هذا الرجل اعصابوه فلتت واصابته رجفة ورعدة فخاص وجره <تصفيق> اذا ما انكرناه على جلاوزة النظام طبقه الناس دعك من ذلك لو ان للصن امسكوه ايه اللي بيحصل يا إلهي, يا الهي اللي يحب النبي اللي يحب النبي ايه دمعان يد الله مع الجماعة مسكين ولذلك تجد ان اي حرام حريص وحد يمسكه لانه يعلم لو اتمسك من صفحة قيل لذا ده السلوك موجود عندنا وسبب هذا السلوك ربما قلة الدين ربما ضعف الاسمساك بذلك الدين الرشيد الى ذلك فنحن في حاجة إلى تخفيف الشعر بالإسلام والإسلام ضمانة اجتماعية تكفل للمسلمين أن تهذب أخلاقهم وأن تلين طبائعهم وأن يكونوا ساده لغيرهم فمن جملة السلوك الاجتماعي المعود عندما انفلك النظام هاجم الناس على الأرض الزراعي واحد عنده شقة وعادتها مبسوط يعمل ايه عنده عيال ليس صغيرين يقوله طرف ابن العيال ابن العيال تبوظ ارض بتطلع قمح وبتطلع رض وشعير عشان عياله يحتاجوا الشقه بعد 25 سنة اذا تبوز الارض 25 سنة عشان حفيدك او ابنك ده لا يدل إلا على الانتهازية الانانيه الحمق والسفة الحمق والسفه أخلاق مرضولة سببها عدم الالتزام بدين الله عز وجل لكن قد وقع يعني مش هنقول نناشد لأنك مهما ناشدت فكأن صوتك يعني صيحه في جبل لن تسمع إلا دويها يتحدث مع صوتك إلى نفسك صيحة في جبل في وسط فياتي واسعة فأنت تصيح بأعلى صوتك ولا يسمع الصوت إلا أنت إلا أنت وقع الكرب وتمت التعديات على الاراضي الزراعيه وتم تعليه المباني بطريقة غير صحيحة الشارع مثلا عشرة متر إذا نرفها خمس ادوار تجد تبص تجد البيت حضاء عشر دوار مع رغم مشانة كام عشرة متر يعني منطقة بتاعة العبور العبلها ديت على دي كشان العبور دي كلها موطحات سحاب وشوارع كلها عشرة متر لا فيها هوى ولا شمس ولا أي حاجة إذا ما الذي حدث الأرض الزراع اختفت في لحظات طب ماذا نصنع لو انت نظرت تجد ان الارض الزراعية التي بنيت فيها تم تبويرها اي لكي تعود مرة ثانية للزراعة تحتاج الى اعداد ويعداد سيتكلف المليارات هتضطر بقى تخط معالجات واشندة وشغلانة مليارات ولو هدمت هذه المباني إذا انت ضيعت مليارات من المخزون الاستراتيجي المحلي في اخواني حاجه اسمها مخزون استراتيجي محلي ومخزون استراتيجي قومي الاستراتيجي القومي الموجود عند الدوله الرسميه سواء في البنوك او في مخازنها او في الهيئات الرسميه الموجوده عندك المخزون الاستراتيجي المحلي اللي انت عايزه تحت البلاطه الفلوس اللي انت عينه تحت البلاط بتسحب منها عند الحاجة يبقى انت كل يوم بتاكل عيش ولفت عشان بتحوش تحت البلاط. يقول لك القرش الابيض ينفعك في اليوم اللي يسود ده المقولة الموجودة في مصر هياكل عيش ولفت كل يوم قلت لما قلبه يحرقه ويجيله حموضة والجهاز الهضم ما شاء الله موجود اربعة عشر ساعة بيهم موش أهم حاجة يبقى معاه قرشين عشان عنده بنت عنده عشر سنين عاوز يجهزها يموت هو والعيل عشان يجهز البنت مثلا او هو فض البيت وعاوز ان هو يكمله يموت عشان يكمل ذات عشان يقعد فالمخزون الاستراتيجي عند الاسره ده مخزون خطير جدا ولذلك تحصل هزات عالمية مش عالمية احنا متماسكين ليه؟ ليه؟ عشان هذا المخزون الاستراتيجي المحلي كل بيت بسعينه فين بقى المخزون ده بقى؟ ده سر ده سر بقى اللي لابتهم كيف حطه في السفون واللي جايب كيف ورميت البلعة وربطه في مش عارف ايه كل واحد على حسب الخطة طيب طيب فكيف يمكن التعامل مع هذه القضية القضية خطر جدا يا اخوان ان بعض الناس يقول لك ان انتم ما تفكرش في الواقع ولا في مشاكل الواقع فكل لحظة يتبقى يفكر في مشاكل الواقع تحل ازاي بي تحل ازاي يعني المسألة تانية اتكلم فيها الان بعد طول التفكير. وجدنا لو طالبنا بهد البيوت يبقى المخزون الاستراتيجي المحلي ضاعت مليارات الجنيهات ضاعت ولو سبنا الحاجات دي يبقى احنا مويهنا الزراعه يبقى لو سبناها كده ولو هديناها كده تتحل زي المساله دي نعم طيب هتزرع في تزرع فيه في شبك وجرجير وطماطم وخيار لك تزرع فوق الاص تحروض احسن تشكرت ايه تشكرت ايه تشكرت ايه انا دول بيشاموا كده افضال في الاس بالفعل هي دي, دي المسألة تنتدش في الارض خلاص احنا عندنا نظام الممنوع مرهوف فيه والمتاح مزود فيه يعني لو انت عاوز تخلي الحاجة مزود فيها انشرها وعممها واظهرها تجهزها في ده فيها اول عاوز. عاوز بقى الناس تتكلف عليها ضيق المساله وحددها وخننها وخليها مش عارف ايه دي بقى تلاقي الناس متكلبة عليها واخد ازاي ودي في مجال التسويق العام بيتم هذا الامر حتى تسوق الطب لما يكون مثلا في طبيب يعدك مع بيت الخاص في في جامعه مثلا هيجي يعمل عمليتين ثلاثه في العيون فرص لن تتكرر فيزور هيزور المنصوره الدكتور الفلاني المحاضر في جامعه اكسترام الطبيه حد عارف محاضر يعني ايه طالما اكل سرباء إكس مش عارف ايه يبدا مش عارف ايه والحجز محدود ومعدود ولفتره محدود ولوقت معدود وباسرقيه الحجز الناس تهبس لكن احنا وجعناه متاحه ايادا شعبي ومفتوحه من الصبح الغيط بالليل اربعه وعشرين ساعه يا سيدي سبحان الله ده ثقاف ايضا ثقافة ولكنها ليست ثقافة أخلاقية فقط ولكن ثقافة أخلاقية ونفسية لنحن نحتاج إلى وقت لتغيير أشياء وأماد كثيرة من ثقافتنا البيوت التي بنيت بالمثالثة البيوت ديت هيعيشة ناس عاوزين يشرب وعاوزين يستخدموا الكهرباء فبدل ما يسرقوا الماء والكهرباء ويكون في, في ذلك أيضا زيادة اضرار على الميزانية العامة وزيادة جهد على الخدمات العامة خلاص ناس لهم بالموجود ونقول اعوذي ابن ابن براحط يب احنا تحمل بناء بحيث الناس بقمت لا تكرم وفي الوقت نفسي نامل ضرائب الارض دي المتر الارض الزراعية بخمسمة جنيه والتعلية الدور الاول مثلا ب جنيه الدور الثاني ب وخمسين جنيه الدور الثالث ب جنيه الدور الرابع بمئتين وخمسين جنيه لغايه لما نوصل ان المتر مثلا ب جنيه يبقى في الارض مثلا ب 500 و 2000 افترضنا البرج على 200 متر في 2000 ادي ألف جنيه و 500 في 2000 في 200 في 500 دخلنا مثلا في ميت ألف يبقى بنوصل مليون جنيه الراجل يجي يبني نص مليون جنيه يبدا ان هو يقلق ويرجع لورا بغض النظر افترضنا انه بنا بالفعل زي ما قال الاستاذ ناخذ هذا المال ويتم في اصلاح ارض زراعيه جديده في زياره التي قمت بها ذهبنا الى الوادي الجديد الواحات الداخليه والخارجيه والواحات البحريه يا سبحان الله يعني جنته الله في ارض ارض مليئه بالخيرات هناك نوعان من المياه مياه تخرج من باطن الارض ساخنة مياه كبريتيه مجانا الـ الـ الـ الـ الاجانب بيجم ينزلوا في الماء الكبريتيه بالفلوس لكن هي طالعه من باطن الارض مجانا حتى الاخوه يقولوا ما تنزلوا خدوا لكم في الماء دي بس هاغطس ايه وبتاعت ايه بقى دلوقتي بس ما شاء الله ما جدا وهناك مياه آبار اللي هي عندنا بالضبط المياه المعدنيه عندهم مياه معدنيه رايت بنفسي هناك جبال من الرخام رخام جبال من الرخام رخام ابيض واحمر والوان جبال الشمس اختخبط فيها كأن الشمس تغوص في داخل الجبل الله ما شاء الله يعني تاخذ القطعه وتقطعها وتصنفرها طبعا الدوله ما شاء الله والعجيب ان هذا الجبل تاخذ منه ينمو مره ثانيه يعني تاخذ منه ينمو تاخذ ينمو تاخذ ينمو امر عجيب جدا سبحان الخلاق ده في اللي انا رأيته إذا الأرض مليئة بالخيرات الزراعية والصناعية حدث خيرات كثيرة جدا جدا رأيت أنواع من الرمال خفيفة خفيفة ولكنها يعني شديدة جدّة الملمس قالوا هذه تساند في صات الزجاج سبحان الله خذ منها بترلات ولا تنقص ولا تنقص والخصيّة هذه الرمال هي رمال متحركة ولذلك أول النهار تطلع لي مين أخر نتضع على الشمال تطلع من هنا الهينة من هنا الهينة من هنا الهينة سبحان الله خزرات كثيرة جدا إذا أموالنا نأخذها نفصلح لها أراضي نفصلح أراضي نشتخرج ثروات إذا يحدث هناك تفرص صناعية وزراعية بهذه الأموال لا يمكن أبدا أن نقتصر على ودنيك لا يمكن أن أقتصها هذه لان لأن العدد تزيد والرقعة هي هي هي هي قليلة قليلة إذا لابد من التوسع العمراني في الصحراء وصحراء مصر لسيما الغربية من اغنى أنواع الصحراء قرأت منذ قديم ونصرير أكثر من 30 سنة ويزيد كتب في الجغرافيا تقول بأن الصحراء الغربية كان بها النيل ومجراه الاصلي منذ ملايين السنين وجددت هذه المعلومة منذ أشهر قلائس يعني منذ أقل من شهرين جددت هذه المعلومة إذن الصحراء الغربية اخواتي بها المجرى الأساسي لنهر النيل المجرى لأنهر النيل كان في الصحراء الغربية بين بين المجرى الاساسي والنيل الحفيد لان ده مش النيل الاصل ده ابن الابن ابن الابن ما بين النهر الاب والنهر الحفيد ما يكون من ثلثمت كيلو يتزوم كيلوك ده ده صحراء جرداء لكن تغفر تطلع لك مي طب لماذا لا نحفر المساء صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا اذا بلاد العرب هتعود مروج المروج هي الارض الخضراء اليانعة وأنهارا الدراسات بتثبت ان تحت الصحراء في جزيره العرب انهار ضخمه جدا انهار ضخمه الاقمار الصناعيه الامريكيه في وكاله ناسا الفضائيه والأبحاث الدقيقة أثبتت بأن هناك أنهار جبارة موجودة تحت صحراء جزيرة العرب. إلى هذا الوقت لم تستغل هذه الانهار والشيء مثله ايضا موجود في صحراء مصر. في صحراء مصر. دراسات بتقول بأن الصحراء الشرقية كانت تجري بها روافد نهر النيل. يعني كأنك ترى. بتمشي في الصحراء الشرقيه وقرات ذلك في الكتب اذا الصحراء الغربيه كان بقى نهر النيل يعني تحت نخفر تحت تطلع لك ميه وصحراء شرقيه بين تلال الجبال وهناك حيث السهول والوديان هناك في الجوف تحت هناك ايضا فروع لنهر النيل اذا مصر مصر عائمة على نهر النيل القديم والحفيد والابن بفروعهم جميعا اذا لو استصلحنا الارض سنجد خيرا كثيرا لكن نفضل اعدين في داهيه في داهيه ما ينفعش فهذه يعني قضيه من القضايا التي فكرت فيها قضيه اخرى هي قضيه كثره الانجاب هذا الانجاب مشكله كما قالت هزام واصحاب المجالس الواطية للمرأة أو مش عارفين الواطية ديت يا أخواننا لغة رضية خصية الوطية لأن الواطية أصلاها الواطئة مؤنث الواطئ والواطئ والوطيء اللي هي الأرض منخفضة الأرض منخفضة ولكن تم استعمالها عرفيا لذلالتي على الانخفاض الاخلاقي فدخلت دائره الشباب وشتائم فلو واحد قال للتاني يا كذا لشب على اصابع قدميه ولم ينزل قدميه الا بعد ان ينال منك لكن دي معناها في الاصل القوة البشرية قوة تأسيسية لعز اي امه قوة أساسية لعز أي امه إلى هذه الأيام في أوروبا كل مولود جديد بيبقى فرح وسعادة للاسره كل مولود جديد فرح وسعادة كل يوم الصبح يتحط الحليب ويتحط البسكوت ويتحط خيرات ربنا قدام الباب عشان الطفل الصغير وبيوزاد على مرتب الموظف او الوالد زياده جميله طيبه مش اتنين جنيه احنا عندنا نعم بقى اتنين جنيه وبعدين خاص منهم الضرايب من وكده ايه معلش حيجيلك عمش عندنا هنا طبعا كلنا يعني اكادر ال الو الوظيفه نظام واحد في مصر اول مولود اولى الزواج او متقدم مجانب الجواز بتاخد داين 175 ارش دا في المورد وبعدين المولود الاول بتاخد 2 جنيه وطعمي خاص بتاخد نوم ضرائب والمولود الثاني بتاخد 2 جنيه يعني معا ذلك ان قيمة المولود في بلدنا اقل من 2 جنيه يعني قيمة المولود في بلدنا 8 جرنال تصوروا مثال دي يا اخواني بسعال ان انا شديد قوي بينما قيمة المولود في اوروبا قيمة علي جدا طبعا انا شقيقي ولنا اقارب ومعارف عاشوا في اوروبا واخدوا الدكتوراه هناك وحكوا لنا امر مختلف تماما امر مختلف تماما اذا زيادة الناس عز للامه الصين كانت محتلة من القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية لما انتهت الحرب وهجمة اليابان بعد تدميرها للأسطول الأمريكي في هاربر وتم ضرب اليابان بالقنابل الذريه وسافرت اليابان ونهزمت المانيا تحررت الصين وأصارت الصين دولة عالمية ليس بانتصارها وليس بتقدمها التقني. أو التكنولوجي أو الصناعي أو التعليمي وإنما بماذا بكثاثة الشكنية بكثاثتها الشكنية إذن جيبت النسل برق ولذي قال صلى الله تكاثروا مباهم بكم الأمم يوم القيامة فكثره النسل هي قراره لعين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين هي مجلبة للغنى ليس الفقر مجلبة للغنى ليس الفقر من أدراك جهز الولدين دول يوريكم المرش لكن ودي الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس على حسب التوثيق ربنا ربنا ترحيل برك يطلع مثلا دكتور عيون ويعمل مركز صغير ويعمل عمليات اللي بتاع زراعة العدسات دي يزرع في اليوم ألف عدسه كل عدسه بثلاثة الاف جنيه ثلاثة مليون جنيه في اليوم فاسحب ابوه يبقى ابوه اللي قعد يحفر في الصخر ويلحس التراب على مدار عشرين سنه نهيتها ما شاء الله سعاده عليه ذلك الولد ايه المنام او يطلع راجل تاجر تاجر ما شاء الله يتاجر في الملابس او ما الى ذلك ويراقص الصين ويتاجر ويدعمت يمشي معه ما شاء الله إذن غناك بفضل الله تعالى قد يكون على يد ولدك ولكن ولا يكن هو الاول ولا الثاني ولا الثالث والرابع والخامس اصبر بقى اصبر ما تزعجلش اصبر ما تزعجلش لا تقولش كلهم ميلين لو مالوا كلهم من يدري لعل الله تعالى يجعل في واحد منهم خيرا لك وبركه رايت بعيني كان رجل في احد البلاد خلف سبع أولاد ست صبيان وبنت ست صبيان دول اللي المر، البنت دي ما شاء الله كانت طيبة منذ الصغر كان بيقول لي غيات غيرها يدها البسكوت ثم كسر البسكوتة له حد ليس هاي صغيره بكب البنت دي لما كبرت ايه اللي حصل تزوجت و الامارات الإمارات لما سافت الإمارات ربنا هدالها زوجها وصار زوجها ده كانه هو احد ابناء هذا الرجل وهي اشتغلت ايضا في بعض الخياطه وما الى ذلك تخيط يعني بلوزات بناطيل صغيره وزوجها ياخد الانتاج بتاعها يبيعه المهم ما شاء الله رب يوسع عليهم وكان بتدي لابوها واخواتها فلوس وهي اللي بنت البيت لابوها واخواتها وجوزت اخواتها وابوها ما شاء الله بمن يا اخواني بالبن رقم كام؟ رقم كام؟ 7. ايه ده انتو؟ ما متزعقش ما تقاش، ما اللي بيزعق زعائقه ده مش هيفيدوا حاجة لكن يا استاذ المشكله ان احنا عندنا زياده كبير جدا في النسل. وهم اوهمونا ان دية القنبله السكانيه اللي هتدمر مصر. قنبله بقى؟ دي القنبله دي تعمل ايه؟ سبينره قاله وجابوا لنا صورتين اسره صغيره تساوي حياه سعيده الراجل لابس البدله والربطه ومراته كذلك وقاعدين على الانتريه وناكل بتاع بقى حافظ الورد وتلفزيون شغال وكل ولد من الاثنين دول قاعدين على مكتب وما شاء الله البيت كل ورد وزهور الورد اللي نازل ورد اللي طالع كان ده كل الصوره الثانية طبعا ده أسانهم حلوة وعينهم حلوة وليسهم حلو, حلو, حلو, وليس حلو. الصور المقابلة واحدة حامل وشيلة منها على كافة ووراها ست عيال وبالتالي الشبشب فيه فردة فوق السرير وفردة تحت السرير الترابيزه على رجلتين اثنين وفيه رجل تالتة مكسورة ورجل رابعه مش موجودة خالص فاخد بالك ازاي واخ واخش مبهدل والديدان واقف على وشهم وسنهم مكسره وعينهم معمصه يقول لك ايه اسره كبيره في صحراء يا الهي انظر تنظر ما وصلنا بيننا تنظر ما صنع ماذا صنعوا بنا الى اوروبا الكافره بنعم الله المتمزده على دين الله الاديه الا ان تخالف منهج الله تحب الإنجاب، تحب الإنجاب، وتعطي الانتيادات على كثرة النشج، <تصفيق> ونحن نحارب ذلك الشيء سبحان الله. طيب، المعضلة ليست في كثرة الإنجاب، خلاص زينا ما كم الشيخ وقناعتنا الإنجاب ده حلو إن شاء الله وربنا يوفقنا كده ويقوي عزمنا أول نخرج من الكلية، عندأ الشغل. طيب، ربنا يوفقكم جميعا نبدأ المشكلة الثانية الخطيرة وهي كثرة النساء انا طلبت من الكلية عندنا اننا نعمل احرعية بعدد الطلاب البنين والبنات اتلقيت ان نسبة البنات اكتر من نسبة الاولاد بحوالي تسع ابعاف والاحسن موجود معي حوالي تسع ولقد النتيجة النتيجه دي في بحث انا عملته قريبا تسع اضعاف تسع اضعاف يا إلهي قلت ربما كان في كليتنا بس كليت ناس مش بقى الناس التنين في توات شفنا سألنا زميلنا في كليه الطب وروحنا شفنا المحاضرات ودخلنا وشفنا في كليات متعدده اتلقيت الهول اتلقيت بنش او اتنين بالكتير طب ين كله بناه لا إن شاء الله حسين أمر عجيب انت إن شاء الله هنا بظنهم ان انتم ما شاء الله المقسم على قدر الجل لكن المسألة مسألة صعبة جدا <تصفيق> خد سيارتك او خد سيارة وتأجيرها 50 جنيه تلفريك في في وقت خروج المدارس والجامعات وانظر بعينك كيف تقع عينك ستجد الهول أيضا نسبة كبيرة جدا من البنات في مقابل الرجال النسبة دية تسعة الواحد يعني تسعة بنات أصابهم واحد طب فماذا نسمع ده موضيلة ده موضيلة دي بقى نحلها ونفكر فيها بإم داي تعالى في المرة القادمة حتى لو وفيل عليكم المخصوب إن الإسلام سنجد فيه حل لكثير من المشكلات هي كلمة حق ولكن هذه الكلمة ينبغي أن توظف بطريقة صحيحة أن الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء إذن كل شيء ستجده في الكتاب والكتاب والوحي والوحي إما بالمباشره وإما بالوسط الكتاب والفن اذا كل الحلول يمكن ان نجد اصولها اصولها في الكتاب والفن اذا المطلوب منك ان يعظم استمساكك بالدين ليعظم حبك لهذا الدين ليعظم انقيادك لذلك الدين ليعظم عملك بهذا الدين الدين عصمه لنا جميعا في اوقات ظلم وذا يجير المحن لن نجد خيرا منه كي نأوي إليه أو نفيئ إليه فالله تعالى أسأل أن ييسر امورنا وأن يقيم ديننا وأن يحبب الناس في شرعه وأن يؤلف قلوبهم على دينه